الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون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 وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ رَأَىٰ نَفْسَهُ مِنَ الصَّارِخِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهدط منها فما يكون لك أن تتكذر فيها فاخرج منك من الصاغرين قال أوفذني إلى يوم يبعثون قال إن نَجًا مِنَ الْمُنْفَرِدِين قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَ رِجَالًا أَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ ثُمَّ لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذعوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم من وَقُلْ اجْمَعُوا أَمْرَكُمْ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أنتَ وزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فكُلَا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فوسف لهم الشيطان ليبدي لهما ما أوري عنهما من ثوآتهما وقال ما نهيكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما ماَا لَ النّا صحينَ فَدَلل مَا لِغروب فَلََّذاَا قَشخَج غدَدَدَت لَمَا صَوْ أَاتُ مَا وَقَفقَ وَقَافِقَ يَقْتَانِ عَلَيهِ وَنَادَاهُما رَبُّهُمَا أَلَمَّا نَهْهُكُمَا عَن تِلْكُمُ الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ قَالَا رَبَّنَا وَرَنَا اغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين قال اهدفوا بعضكم لبعض عجو ولكم في الأرض مستقر ومتاع لاحين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزرنا عليكم لباسا قد أنزرنا عليكم لباسا يواريسا آتكم وريشا ولباسا التقوى ذلك خير ذلك من لَنَهُمْ يَتَذَكَّرُونَ يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمْ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنْ الْجَنَّةِ يَسْئُرُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا وَيَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلَهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ إِنَّما جَعَلنا الشياطين أوليآءَ للذين لا يؤمنون وَإِذَا تَعَالَوْا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا ءَا أمرنا بها قل إن الله لا يامر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل امر ربي بالقص وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا <تصفيق> هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسنون أنهم مهتدون <تصفيق> يا بني وعودوا دينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين